بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقل ومن شر ما فَتَبِلُ عُقْدِهُ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.